بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة, ما القارعة. وما أدراك ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبتوس يوم يكون الناس كالفراش المبتوس وتكون الجبال كالعن المنفوس وتكون الجبال فأما من تقولت موازينه فإن من تقولت موازينه فهو في عيشة الماضي فهو عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما فأمّه هاوية، فأمّه هاوية، وما أدروك ما هي، وما ما هي، نار حامية، نار حامية